وَلَهُ م في السَّماواتِ وَأَرضِ وَلَهُ الددينين وَصِبَا وَلَهُ ما في السماواتِ والأَرضِ وَلَهُ الددينين واصبا, وَأَصبَا أَفَغَيْرَ اللهَّهِ تَتَّقُون أَفَ غَيرَ اللَّ